بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في رفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَسَرُ النَّجْوَ الَّذِينَ غَلَمُوا هَلْ هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَايَ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَالْقَانُ أَضْرَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِنَ الْأ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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين أقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقنون فَكَمْ تَصْلَى مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ فَاضِلَمَةَ وَأَنْشَأَ بَعْدَهَا قَوْمٌ أَخَرِينَ فَلَمَّا أَحْسُبَ سَنَاءَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْحَضُونَ لَا تَرْقُبُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِن في الكدحواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما فرقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولنتخذ ما هم اللذونا إن كنا فاعلين وَلْنَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِنِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْفِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْ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 ذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 وهو الذي خلق الليل ونهر الشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعل لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمْ مَتَفَهُّمُ الْخَالِدُونَ قُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم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 فَلَا يَرَوْنَ أَنَّنَا أَتِّلْ أَرْضَنَا وَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَارِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُ النَّيَّامُ إِلَّا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 قال أجبتنا بالحق أم أنت من اللّاعبين؟ قال بربكم رب السّماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وَتَلَّاهِلَ أَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدْبِرِينَ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 Come on. بِهِ كِيدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَفْسَرِينَ فَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ الزكاة وكانوا لنا عابدين خلوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخباء فإنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ الى الارض التي باركنا فيها وقلنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يعصون له ويعملون عملا دون ذلك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 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْنِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ فَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أنت سبحاك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نج المؤمنين وذكره يا إِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبَّي لا تَضُرني فَرْضَهُ وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فاقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلةٍ من هذا بل كنا ظالمين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 الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر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 وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرفها عبادي الصالحون إن فيها ذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون